فَإِنَّ هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ فَأَنَّىٰ لَهُمْ وَرَعْدٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ نَذَرُ بِنَائَتِنَا آتَيْنَاهُمْ وَرِثُمُكَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ مَن آمَنَ وَيَتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِم أَفَ بِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ وَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ والذين جاهدوا فينا لنهدين انهم صدقنا وان الله لمع المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم اله <تصفيق> الاسلام في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سهين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله يصف من يشاء